فسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين طالب لبعض عدو ولكم